إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون غداك الذين لهم سوء العذاب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُنْقِلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ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 عزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولن يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ فَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرا قالوا هذا سحر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 نَسَعَلِّمُ نَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا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 ve an صَالِحًا salihan terdah ve adilimi bir rıhmeti kafi ibadik salihin ve tefqeddı tüyrefa, "Bana ne? Ne aralı? Hıdırdı? Amlı mı? Alı? Alı? Alı? Alı? اني ذي سلطان نبي فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يَقِين إِنِّي وَجَدتُ مُرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَظْر أَصْدَقُ تَأْبَكُونَ تَمِنَّ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ كِتَابِهَا أَذَافَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُنَّ فَنَظْرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ "Bağla, ayetlerinizi okuyun. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتم المدونن بما فما أتانى الله خير من داكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتئنه بجنود لا قبل له بها ولا نخرجنهم منها أذل وهم صاغرون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 أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما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 ان لا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم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 أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم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 <تصفيق> اصطفا الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء وعطتنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متنى> به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ <تصفيق> bal hım kovu yedilir. Ama jglen arıda karara, vjglen xilalı anharara, vjglen leh rasis, vjglen bıen lbhrin hajza. Ailehımma Allah, يب المطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهٌ اللَّهِ قَلِيلًا ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الههم مع الله تعال الله عن لا یُشركون أم من الخلق ثم یعید ومن یرزقكم من السماء والأرض أئلہم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل العساء أي يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك لا مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسرائيل الذين هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله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 مسمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا, فوجا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم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 م يُؤمن وَيم يفَخ في الصور. فَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ غَدًا حَكِيمٌ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صنع الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ وإنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ on